وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فَنَادَاهُ صَاحِبُهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُوا فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّ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 ارسلنا عليهم حاصدا الا ال لوكن نجيناهم بسحر نعمه من عندنا جزالك نجزي من شكر ولقد انفروا عند شتنا فما رو بنذر وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ أَن غَوِيهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ صَدَّعَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اذكير ولقد جاء آل فرعون نذير كذبوا بآياتنا فلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر اكفاركم خير من اولائكم ام لكم برائه في زبر ان يقولون نحن جميع انتصر تيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر ان الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ قَرّ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ